بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبشت الجبال بشا فكانت هباء منبتا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ المشأمة ما أَصْحَابُ المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات معين سلة من الْأَوَّلِينَ وقليل من الْآخِرِينَ على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوب عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وَكَأْسٍ من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وفاكنه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ان ان شاءهم من شاء فجعلناهم عربا اترابا لاصحاب اليمين سلة من الاولين وسنة من الاخرين وَلِأَصْحَابِ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسْرِفِينَ وَكَانُوا يصرون على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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرزون أأنتم تزرعوا له أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزنين نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشربون أفرأيتم النار التي تورون أنتم من شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تنسرة ومتاعا للمقويم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن له لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون لرقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحيقون وأنتم حينئذ تنظرون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 وَأَمَّا إِن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جعين إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم